أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون فقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا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 تَصَادِقِين قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجَفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 القرآن يقفص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون